بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا و النهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتان فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى